124. <الفلام> تلك آيات الكتاب المبين 125. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 ني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عن غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن صبته ان اذا الخاسرون فلم ما ذابوا به وأجمعوا أي يجالوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لا تنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشون وداء أباهم جاء أي بكم.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 قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأذلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام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 وَأَمَّا بِهَا لَوْلَا أَرْهَابُ رَهَانِ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنُّهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقََ الذَّابُ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إن لنا راه في ظلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كِتْلًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ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 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسكننه حتى حين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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسكي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربي، فأنساه الشيطان ذكر ربي، فلبت في السجن بالضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبولات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون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 116. سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 117. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 وقال الملك أتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم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 119. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 110. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رذت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تأتون موسقا من الله لتأتيني به إلا أن يحاط بكم فلما آتاه موسقهم قال الله على ما نقول وَكِيد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَادَةً فِي نَفْسِ عَبْوَبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدَيْنَا عِلْمُ لِمَا عَمِلُوا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَثْوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ بِالْإِسْبَةِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُ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 قالوا نفقد صواع الملك ولما جاء به حمل باعري وأنا به زعيم قالوا تَالَ الله لَقَدْ عَلِمْتُم مَا جَئنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا دَزَأَوْنَ كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين 118. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وذدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون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 إنه هو العليم الحكيم، وتوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفَ عَلَى يُوْسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَعْلَمُوا تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 ولم فصلت الير قال أبوهم إني لا أجد لي حيوش فلولا أن تفندون قالوا تَالَ الله إنك لَفي ظَلَالِكَ القَديم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 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل يا يمن قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من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 111. كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 112. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 113. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ